فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا دِينَا كَانُوا فَاسِحِينَ قَالُوا ما هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّيَ أَعْلِمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاعُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الضَّالُّونَ وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي اهامان على الطين فجعل لي فرحا لعني ان اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين